كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد ااا يتواصل الحديث في باب ان حققها التوحيد دخل الجنه المصنف عليه رضى الله ذكر مجموعه من الادله بما قوله تعالى ان ابراهيم كان امه قائتا لله حنيفا ولم يقم بنا بشر كي وهي العيش بعد منها صعود النحل واورد قوله تعالى والذين هم ربهم لا يشركون وهي التاسعه 50 الرب بيرون واورد حديث سعيد بن جبير قال ايكم راى الكوكب الذي انطلق طارحه فقلت انا قال ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني يذغت قال فما صنعك قلت انتقين قال فما حملت على ذلك قلت حديث حتى سناه الشعب قال وما حدث قال حتى سناه ريذا أنه قال لا رقية إلا من عين أو الأمة قال أحسن من انتهى إلى ما سمعه ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أرضت عليها الأهم فرأيت النبي وقعه الرهد والنبي, والنبي وقعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي زواد عظيم فظننت أنهم ممتي ثقيل لي هذا موث وقول فندبره واذا سواد عظيم ثقيل لي هذه امته وبعهم 70 الفا يدخلون الجنه بغیر حساب ولا عذاب ثم نهبا ودخلوا المنزل فخاض الناس في اولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صاهروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم قال لهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشهدوا لا شيئا وذكروا شيئا فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارحه فقال لهم الذين ادستقون ولا افتون ولا بتيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام كاجر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعل لهم فقال سبقت يا ابراشه هذه النصوص التي وردت في الباب المصنف عليه رحمه الله قال فيه مسائل يعني الفرض وضمن حقه التوكيد غيري يا دي تدخل الجنب غير الاستزار والمداعه وهذه المسائل يعني احكام فقهيه بلغت 122 مساله من فقه هذه النصوص أي من الآيتين والحديث فهو أورد في الباب آيتين وأورد حديثاً من البخاري واصطمت من هذه النصوص مجنوعة من الأحكام قال في مسائل نعنو من أمس نتكلمنا عن المسألة الأولى فهي معرفة مراتب الناس في التوحيد المساله الثانيه ما معنى تحقيقه تحقيق التوحيد يعني. يعني قلنا انه قائما من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب وذكرنا من خلال شرح النصوص انه تحقيق التوحيد الذي يدخل الجنه بغير حساب ولا عذاب والتوحيد الذي يعني خلص من البدع هو بادئ تخلع عن الشرك تخلع عن البدع وعن المعاصي وبعد ذاك حقق درجات عاليه في التوحيد ما من نقص منها من التوحيد لانه الحديث الذي ذكروا في الباب يتكلم عن عن عن عن ما يتعلق مع اكمال التوحيد وما يتنافع مع كمال التوحيد هو الذين هم لا يسترقون يجب أن يتكلم عنه يجب أن يتنافع مع كمال التوحيد ولا يتطيرون ولا يلتون وعن ربهم يتوكلون فإذا حقق الإنسان التوحيد أي لم يفرد بالله وترك البزع والمعاصي الكبيرة بالإضافة إلى أنه ترك ما يتنافع مع كماله مع كمال التوحيد لترك هذه المسائل هذا معناه هو المخصوص في الحديث المخصوص في الباب من حقق التوحيد تأخذ المجنة غير حساب هو الذي يقصب بهذه الاصطفات لم يشغل لم ينقص التوحيد بما اعتناق مع كماله بعد ذلك سلم من البذع وسلم من كبال الشرق اجروا هذه المساله الثانيه قال المساله الثالثه فناء سبحانه سبحانه وتعالى على ابراهيم بكونه لم يفرط دي اتكلمنا عنها لما شرحنا الايه في بدايه الدرس لان الله عز وجل اثنى على كل موحد لم يشرك بالله شيئا وخص ابراهيم من ضمنه الان باسمه يعني من الناس اللي الله ذكرون باسمهم وغيّن بأنهم حققوا درجات عالية للتوحيد اللي ومين؟ إبراهيم وغير إبراهيم في الآية من الـ 59 في سورة الشنون سورة التربو منون ولذلك قال المسألة الرابعة ثناؤهم على سادات الأولياء بسلامتهم من الشر وذي ما أخوذ من الآية الوردت في الباب والذين هم بربهم ولكن لاحظ هذه الجعلة قال سناء سبحانه وتعالى على زادات الأولياء طبعاً لما يتكلم عن الأولياء هو ما ترد كلمة الأولياء الصوفية طوالبت غير بالله يعني أن تنظم الأولياء ونحن قلت نأخذينهم الأولياء في الأكير مبتع أن الجالدين الأولياء إبنس شيخ زعير ومعير من المتصوفين دالبانيون للماوليه الله احنا تكون اولياء ما مختلفين لكن يا جماعه ما مرفع. ما بتفهموش الموضوع اسكمري ما بشري ما بينفهم لما نقول في اولياء بتاعين ضلال تتقرح انت انكرت الاولياء ولا خلاص نكرت الاولياء يا اخي قلنا اولياء بتاعين ضلال انت فاهمهم مختلف في اولياء بتاعين الله سبحانه وتعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يحزنون الذين اامرؤكاتهم ما بعرف الصوفيه حتى لما يتكلم عن اولياء قال الصوفيه يقول انت لا تقول وتنكر الاولياء اولياء الله وفايما انك ربنا لكن قالت امك الشيخ هل مره قال الا ابني اولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون قالوا هم الصوفيه لا اتحدث دي ايه قالت الاولياء هم صوفيه لكن الصوفيه اوهم الراي العام تقود بالك؟ الصوفية أوهموا الرأي العام بالإعلام بتاعهم إنه الولد والصوف واتحدها كم شيء حسر الرأي العام أي دولة الرأي العام مثلا؟ يقول له أظن إنه فلال أولاداك ولي كما يقول أجد معا طريقته شنون؟ الله يفتكر إنه أن سأصنع وليك سأصنع وليك؟ لماذا بذلت الأولياء في الصوفية؟ يفتخروا ان الصوفيه هم الاولياء هم اقنعوا الراي العام بالاعلام بتاعه الموسخ بتاعه عندهم اعلام كبير يقنعوا الراي العام وعندهم اعلام عريض اقنعوا الراي العام والناس صدر الجو رفضت انك تتكلم تقول ولي يقول لك ابويا الشيخ من الاولياء فتقول له لا ده رياء دي الاولياء دي صوفي اهي والصوفي اهي ما ولي لا تحد اي واحد اني غلطت ايه جابني جيه والدكتور بتاعه يا شيخ دي اكبر عالم في العالم انا ما نخطب الكتاب وصن عليه صوفي ده ما وهني ومفهمينه اخترع منهج ومنهج مبني على الشر والبدع والضلال وعباده القبور وده الله بيذكروا فيه اول جهنم اي ثقال تعالى والذين كفروا او اليوم طاغون يخرجون من النور إلى الظلمان أولئك أصحاب نالهم في, في أخالهم أما أولئ الله أول صفة من صفاتهم كما ذكر المصنف قال سناه جل جلاله على زادات الأولياء بسلامتهم من شرم من الشرم الدليل الآية ذكر في المعبود والذين هم بربهم لا يشرقون ودي آية بتاعة حتمتهم اذ اي جزء الواحد الله توحيد هذا ومدحه بهذه الايه على انه هو واحد ما مشرك وهذه شهاده عظيمه جدا تمام هذه المساله الرابعه المساله الخامسه قال كونوا ترك الرقى والكي من تحقيق التوحيد ومن اين اخذت هذه المساله المساله دي مأخوذه من الحديث الذي اورده في الباب هو حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 70 الفا من امتي يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب لما حدا وسالوه وسالوه قال قال منكر الذي لا استقر ولا تطيرون ولا تكموا فيبقى الثلاثه دي بتتناقض مع كمال التوحيد إما تتنافى مع كمال التوحيد إذا كانت بدرجة يعني شيء يمثل مقروض أو شرك أزر وإما تتنافى مع التوحيد لأن الرقي الرقي قد تتنافى مع أصر التوحيد وقد تتنافى مع كماله لماذا ما هي الرقي أصر الرقي هي العذيبه العذابه والربعه في الاسلام بتنقسم لثلاثه نوع بتتنافى مع اصل التوحيد ربع يا ابني بتتنافى مع اصل التوحيد يعني انت خليك مشرك اذا عملت اذا اذا فعلتها ربع ثاني بتتنافى مع كمال التوحيد وربعه اخرى جائزه لا ليست مقروها ولا تتنافى مع مع اصل التوحيد طيب من اين اتى هذا التقسيم العلماء لما مسموا الرقي الى هذه الى هذه الانواع النصوص داله على هذا النوع الاول البيوت تعتبر ناقضا للتوحيد من من نواقض التوحيد هذه الرقي الشركية الذي قال بيها النبي صلى الله عليه وسلم الحديثة عبدالله ابن مدعود رضي الله تعالى عنه في السنة الأبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرقي والتمائم والتولى شرك كنت لاك الحاجات ذي الشرك الرقي شرك, شرك. وهذا النوع من أن الرقي اللي بتلتمر شرك بتلقاه عند الصوفية ودي يعني مدعامل بالرقي الشرقيه ودي العلماء قالوا هي التي لم تكن باللسان العربي ولا بالقران ولا بالحديث النبوي دي بتا دي تلقاء رقي شرقيه بتتنافى مع اصل التوحيد لا بلسان عربي يعني ما ما جمله عربيه ولا قران كريم ولا حديث نبغي هذا من تلقوا أن الصوفية من الكتب بتعزم رجعك للمصادر بتعزم من ضمن هذه المصادر كتاب السوم نشروه صوفية هذا بتاع الطريقة الثمانية اسمه أزاهير الرياض تأليم عبد المحمود مولد دائم طبعا هذا غال ولي عند جبه في قابة وصاحب طريقة قد من قابة الطريقة الثمانية الكتاب ده بيتكلم عن الرقي من الصوفيه اللي بنعتبرها من جلد الرقي الشرقيه اذا ارتقيت بها انت مسلم قال يرقى ويكتب لمن به حمى رقيه الحمى عند الصوفيه رقيه الحمى قال يرقى بقوله شدش شغبوه وخنقوا اه رايح الممر العجل السع انت فاهم حاجه؟ انا دلوقتي ما في حاجه لكن دي قال عند حمى تجري الشيخ يقول لك عندك حمى اهي شديده اهي شخش شخمول وخنوق منوق العجل السع ده شعور بتاع شواطين ده الشواطين ده كده إذا بتعتبر إنه ذا هذه رقية بتاع الأمم معناه أنت مجرد لأنك تدع صفوفه مجلد له بطنطن بكلام أفضل يا الله أفضل إنتك تشرح عليه بيكون في نقولك يا أسران خليها لا شرق، لا شرق، لا شرق واحدة لك ذا ذا نؤمن عن الله رقي اسمه رقي شركية في نوع الثاني اللي هو رقي ليست شركية واللي هي مقروهة الحقوق المكروهه دي هي اللي بتتنافى مع كمال التوحيد يعني هي جائزه لما نقول مكروهه يعني ما حرام لكن تركها اولى وهذه ما كانت جائزه بالقران او السنه او اللسان العربي ولكنك طلبتها من زيد او عمرو يعني دي بتلقاها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 اتغل تاجر اتغل صانع لأخير فاتح لك مركز وغاية عملية معظفين ومركز ما عارف الإيمان للتداوب القرآن ومركز إبراهيم للتداوب القرآن الكريم مع العسل والحجامة انت ما مستعبه في القرآن الكريم دائل لمركز دائل لمركز ما هم يروفي بتاع المركز هم نعلم ممكن تنفي ما هم صحابة تعليوا مركز انت فهم كلامين احنا نعرف انه في اصحابها كان بيرفض صحيح لكن تخصص ليش يبقى مكروه انت بتخصص ليش يبقى مكروه اصلا هي الحق كله مكروه ان ترقي من طلب من بدل ان توجهه طوالي تيجي وتتعرف انه اكو دار جوشه وكمان اعمل بقى دكتور هالمشكله اعمل لك بقى قال الدكتور ربنا صار كمبيوتر وبرنتر وبيرضهم تشكمهم شو ولا يا راجل بيشوفه الاول اشوفه كذايف لو اشوفهم بقول له يوه كذايف انتوا هتنوموا بقى هنا ورايا انا انا قلت برده ده مستهبل والله صعب دي كذايف فيران في هاو الجروات اذا بشوف كذايف عند عين واذا بشوف كلاب عند العارض وكذااب ده اللي ياخد الجروث ده ياخد الجروث مجرم كبير معلش هو يديك منصصون الهكين برضه الجرو دي ما فيها اساسا عاجر جلسات اغلاق ما بدك تشرب بسم الله الرحمن الرحيم اكبر صفه او ما لازم شيء بروش الصفا صب قالوا لك غرا عليك انت بدك علمني اغرام رايف ما قلنا بسلم كم بعلم الناس البش يطلب الرقيه بعلمهم انه كل واحد يرقى نفسه بنفسه عشان ما يضلهم من ال70000 نحن كلامنا مش صفات ما بالحي هي الرقيه شعيه غيره قرامه لكن اذا واحد طلب منك ها الاغلب انه في حديث عثمان بن ابي العاص هذا في صحيح مسلم رجل ان رجلا اتا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي الما منذ ان اسلم يعني الصحابي ده عيان وقال له رؤيا جاي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له رؤيا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيته صحه لكن انما تكلم عشان يعلمه ما يطلع من ال70000 عشان توحيده ما يجل بكام بيعلمه يرقي نفسه هنا بنفسه عشان كده لما باجهه قال لي اني اشتكي الما منذ ان خدم انا بسلم عشان ما يطلعوا من ال70000 التي ادخلوها دي من غير حساب ولا عداب وقال له ضع يدك على موضع الالم قال له تجاهل الربايا إن شاء ما تنطع من سبيلاتك لما نلقي أنا وأعمل لك توعيدك بجل بجل فإنت أعمل هذه الأعمال ضع يدك على موضع الألم وقل بسم الله ثلاثا وسبع مرات أعوذ بإزة الله وقدرته من شر ما أجده وأحاسم والرجل فعل الفائل ذلك حس إنت لو مشتك يبتع مركز حصل مشتك يبتع مركز وبتعديل بيدك ثلاثة قلت لأ والله اني اشتكي ألمه وقال لك ضع يدك على موضع الألم فهو قال لك قلت لك افري ضع يدك بجابة واجيب عشرة تهلا عاف أنا داري الغفنة ما أنتو قفية وعاد الحديثة الحديثة عاف ما بعلمه والله ما بعلمه عشان كده الجماعة الفاتحين ديال اغلبيتهم رشق امه محمد صلى الله عليه وسلم وما ديالتها التغير الغفنة جابه ان القران صح القران فيه فيه فيه فيه والرقيه الشرعيه موجوده اللي بتخليك انت محافظ على التوحيد وبعدين افعلت الشيء الذي يجوز فعله ان ترقي نفسك بنفسك ليه ليه لحديث عائجه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشفي بالمعوذتين والاخلاص يقراوا ادي الثور ويمسوا على جسدي ده هو المطلوب يعني انت عينها اهي النبي صلى الله عليه وسلم قام بذرا المعوذتين اللي هو الفلق والناس وطلب لها الاخلاص ويمس على محل العلم تبقى كويس وهم راضوا شمال وننزل بالقران من الله شفاء ورحمه والحكمه الشرعيه بذلك العلماء قالوا اصلا الشريعه الاسلاميه سدت الذرائع يعني الفرق بين اجراءه التبرات وبين يقرأ لك شنو؟ يقرأ لك زور النبي أتلّم أنها إن كتا تمشي للزور يقرأ لك بعينها هي القرآن وشفاء قال لك تقرأ براكلة قالوا ذا من باب سد الزرائع لأنه عشان يقفل لك الزريعة هل بنقودك للشرك؟ والفاهم ده الآن انت أفهم الآن لو مشهر واحد لو واحد كان عيّان وقرأ الإخلاص وقرأ الناس والفلق وبعدين مسح وبيقى شديد بيعتقد الشيون بيعتقد القرآن مش هدى لكن لو مرشاد وقرأ لك واحد نفت هداته وبقيت شديد عغلتك بتقوضيون في, في الزل يقول لك يا سلام بالله إلقى تفيدوا كده قالوا قل هو الله أحد أجعل لك أي حاجة راحة ما انا بيسبك تقول لعقيده في الدول ده وعشان ما انت هتتخذ في زاد وعمره والعقيده كانت تقول في القران انا بعث لي من قبر باب اقهر وقلت ما تمشي لا واحد يرقي انت فاهم عشان التوحيد بتاعك ما ينقص وانت تعتمد على الله تعالى وتعتقد اشباب في كلامه ليس بذلك الشخص الذي يرقيه فاذا عرفنا ذلك يبقى عندنا مما يتنابع مع كمال التوحيد طلب الرقع شنو من الغير لو مشاكت وقال لك الإخباط وأنه بجيت كويس ما وقعت في حرام لكن التوحيدك بيكون شنو نغس بيكون نغس وبعد ذلك تبلغ من, من فضل السبعين هلما الذين ورد ذكرهم في الحديث هل الذين هم شنو لا يسترقون. لا يسترقون المصنف قال كونه ترك الرقع والكي من تحقيق التوحيد الكي برضو الرسول قال له اي لكن مكروه مكروه وما حرام انه تكتوي لو نبحث لهم في حديث البخاري قال الشفاء في ثلاث تكلم قال العسل وتكلم والحجامه والكي وفي روايه قال وانه همتي عن الكي ولان الكي والشريعة الإكتامية ماذا تعذب النادي؟ وفيهم يعني حرب بالنار وإنما تعذبوا بالنار ربه ربه النار فيبقى كرهن بأسلم باستخدام الكي عشان إذا أقول لك الكي آخر العلاج فالإنسان لو عنده مرضه ويفتش لأي دوء غير الكي لكن يوم المشي يكتوي وما حرمه هديك شديد بيكون طلع من السبعين الذين يقولون الجنه بغير حساب بلا عد فهم كفروا الكل وترك الرقيه من الغير هي من كمان من حينو من كمال من كمال التوحيد هذه المساله المساله الخامسه المساله السادسه قال كون الجامع لتلك الخصال هو التكميل فكل إفادة قائمة بذاتها كان لك أن يخل الإنسان يدرك الكي ويدرك شنوه طلب الرقية من الغير هو شنوه هو التوكل والدليل على هذه المدنة قاتمة الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يا مطيرون بعدين قالوا اعلى ربهم توكلون اي انهم تركوا الرقيه وتركوا الطير وتركوا الكي توكلوا على سبحان الله وتعالى والتوكل هذه الكلمه مأخوذه من الوكاله بالفعل وكاله بالكسر كلا هما موجود في اللغه وهو اسناد الامر الى الغير والتوكل في الشريعة الإسلامية إسناد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى مع الأخذ كنو؟ بالأسباب ذا التوكل هو الله عز وجل أمر بالتوكل في الحديث دي وبعد ذلك القرآن قالوا وعلى الله ما ليتوكل ممنوع فالتوكل هو تفويض إسناد الأمور يا الله عز وجل كلها مع الأخذ بالأسباب وده برضو ظل فيه يعني الصوفية كثير خبراء الحرفه يريد على الطلال في اصل منهاجه واعتقدوا ان التوكل هو تفويض الامور الى الله مع ترك اخذ الاسباب وظلوا في هذا الباب تلقى يعني عند الصوفيه في الطلال التوكل بالجوزي في كتابه تلبيس ابليس رد على هؤلاء الصوفيه في هذه المذكره قال باب تلبيس ابليس على الصوفيه في مساله شنو التوكل فدعموا ان التوكل هو يعني تفويض الامور الى الله مع ترك اخذ بالاسباب عشان كده بنقول جاي انه الدليل على هذا الدليل على انه ناخذ بالاسباب ذكروا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم توكلتم على الله حق توكله لا رجعتكم كما يرزق الطيب تاخذوا خماصه وتعودوا بطانه فنوعا ما ضرب يعني مثل ضربوا مثلا كيف بالتوكل بالمخلوق مثل الوطر تربيها مثلا بالتوكل وانها تتوكل على الله عز وجل في ما بلازم الاسباب الطيره تقوم من الصباح من العشي ما بتقعد ايام من السماء أي يعني ايش في طيره قاعده تنتظر لها عيشه جا نازل من السماء صوت الكلام قال الطلاب بيصير منه الصباح جيعان تمشي تاخذ تاخذ لبن في المزارع تاخذه شنو يعني خيما صار تعودوا يعودوا بطاله فده بياخذ من الاسباب انك انت توكلت على الله بالسبب تاخذ السبب في اسباب شرعيه واسباب غيره ما شرعيه من ضمن الاسباب ان الطلب يا صوفيه يجيك واحد يقول لك شيخ ها الموضوع ده أنا تكتلتها لهم ودأ أقول لهم هراسر هابو يا شيخ توكلت على الله عليك لأقول له لا لا قررت مقضي وإذا أنت مشرق أنت يا شيخ مجرم معين فلوك عين أنت أنت عند الأمور مفتوض يوجههم دعا من الأسباب الشركية وبعد ذلك الأسباب الشركية نتكلم عنها في الأبواب لكن من ضمن الأباطلة التي أوردها المصنك أن أن, أن أن رجلا سأل الإمام أحمد ابن حمّل عليه رحمة الله الجماعة هذه الأدامة صوفية من بدل من الزمن العيمة في واحد صوفي تعرف جاء للإمام أحمد بن حمّل عليه رحمة الله وقال له يا إمام إني قد نويت الحج ولي راحلة وليس لي زاد فقال ليس عليك حج حج ما عليك قال له أنا دي يعني ناظر متوصل لي بيطلب اكيد اهل المهنه ولما الناس قام بيسخروا بالدواب كله يقول شيل تفيجو وتمروا ياخذته في الناقه وفي صبر يسخروا بالذل يسخروا جماعه جماعه فدنا انا عندي الناقه اللي بتوصلني في الرحله لكن لكن البشير معي ما في والسبيل هل موجود في قوله حجبت بس طال سبيله فسر بالراحله والذات يعني انت عندك حق الزبر ولكي بيجي بعديها الحاج فلما ما قدر يتعمل بالفقه بتاعهم قال بتاعه له لا يجيب عليك الحاج انت حجمه عليك يعني ما انك بتاعته لكن عندك المال ال... ال... الناقه بتوصلك اهي حجمه عليك ده اللي لعب على الامام احمد بن محمد الصوفي قال له يا امام لكني قد توكلت على الله قال له حاج حاج قال لي من كلامه أنا متوكل على الله وغير والبنادن أدب قال لي لهم قال لي أحمد بن حمد أحمد بن حمد قال ليه يعني أنت لا تمخي متوكل صح على الله قال له سافر لوحدك وخلي القافلة قال له إذا قد أنك متوكل أكل ما عندك أركب الناخب تحتك دي وضرب الخطة سافر بناك وقال له يا إمام لا أبو أنت من الجماعة ما أبو أنت لسافر بناك سافر مع الجماعة فعلى جراب القوم توقّل أنت ما توقّل على الله، أنت ما توقّل على الله، لكن لا تزيل، لكن زعب أنت فاهم كلامي؟ فيبقى التوقّل هو الأخذ بالأسباب، تسناه من الأمور يا الله مع الأخذ بالأسباب، من أن يخاصل إن شاء الله في بقية المسائل، في الدرس القادم، واللهم على محمد وعلى صحابه السلم